بسم الله الرحمن الرحيم قد اسلم المؤمنون اللهم في صلاته خاشعون والذين لهم نعيم الله المعبودون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 مَنِ ادَّعَى التَّبَوَّأَ عَلَيْكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ أَمَانَاتُهُمْ وَعَهْدَهُمْ مَأْمُونُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ مَآئِكَهُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ فِي الدَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ عَلَنَّاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُمْ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ انتما في طبعكم ولقد خان قنا سوق السبع طرا في قومنا عمل الخلق ضافي وانزلنا من السماء بقدر فاسكن فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ مَا عَلَى بَهَاهِ بِهِ نَاضِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُم مِّنْهَا تَوَاصَلُ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ وَسَجَّلْنَا لَكُم مِّن قَبْلُ فِئْنَا أَتَمُّ بِالذَّهْنِ وَصِدْقًا لِّلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيهَا مِنَ السَّبْتِ لَهَا وَلَكِن فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَسْقُون وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْكُلِّ تَحْمَلُ وَالْقَدَرُ أَرْسَلْنَا لَهُمْ حِنَّا إِلَى قَوْمِي فَقَالُوا يَا قَوْمِ بُدُّوا وَاللَّهُ مَا لَكُمْ من إِلَٰهٌ إِنْ أَنْتُمْ أَفَلَا تتقون وقال إننا أمم الذين كفروا من قومه ما هؤلاء إلا بشر مثلكم يريد ان يتصدى عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله ان انزل ملائكه ننطم بما بهذا في ابائنا الاولين إن هو الا رجل رب اصفني حتى اني وانا ربي انصرني بما كذبوا فانقلنا اليه انصنعك باعيوننا ووحينا فاذا جاء امننا فاذا جاء أَمْرُنَا وَكَانَ النُّورُ فَسُكِّينَا مِنْ كُلِّ رُذَذَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاْتِلُ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِنَّكَ إِنْ تَأْمَن تَأْمَن وَمَنْ مَّنَعَ عَلَى الْخَوْفِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ وَقُلِ الرَّبُّ أَنْزَلَ مِن سَمَاءٍ مَّطَرًا فَإِذَا الْتَقَى الْأَيَاتُ وَإِنْ كُنْتُمْ لَنَا لَمُدْثَنِينَ ثُمَّ أَمْسَكْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَلِمَ لَكِنْ مِنْ إله غيره ا فَلَا تَسْتَكْبِرُوا وَقَالُوا مَن لَّمْ يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا إِنْ أَخْرَجْنَٰهُ وَأَثْرَفْنَٰهُ فِي حَيَٰةِ مَا هَٰذَا اِنَّ لَا بَشَرًا مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا وَيَشْرَبُ مِنَّا يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنَّا وَيَشْرَبُ مِنَّا لَا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إلا يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ إِنَّكُمْ إِلَى تُرَابٍ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَمَنَكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَا تُوعَدُونَ إِنْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إذًا وَمَا نَفْلُ لَهُ إِلَّا الْمُنَى قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا قَالَ عَنِ الْمَطْلِ لَنْ يُصْلِحَنَّ مَنَادِيهِ فَأَقْبَلَ هُمْ ضَيْعَةً يَرْجُونَ عِنْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ لَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا غُثَ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَثْمَعْنَاهُمْ بَطْشًا مِّنَ الظُّلُمَاتِ وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَضَلُّوا ضَلَالًا لَّا يُؤْمِنُونَ أَو سَن نُمِسَّهُ وَأَقْعُهُ نَارًا بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَٰهِكَ عَمَّن وَمَلَائِكَتِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُ فَكَذَّبُوا مُنَافِقَانِ مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَدْوِ مَرْعًى وَأَنَّهُ لَهُ آيَةٌ وَأَنَّا لَمَّا رَأَيْنَا آيَاتِ رَبِّنَا لَآتِيَنَا يا لَذِٰلِكَ قَرَارُنَا وَمَا عَدَّنَا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلْنَا مِنْ طَيِّبَاتِ وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ تكون امه واحده وانا ربكم فصدقوا فتقطعوا امرهم بينهم جذرا في حزب بما لديه يسيحون فذرهم في ضلاله حتى حين يَحْسَبُونَ أَنَّمَا لَمْدُهُ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّمَا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ لَهُم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يَأْتُونَهَا وَهُمْ يَقُولُونَ وَجِلَتِ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ إِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ نَّحْنُ خَيْرَاتٌ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ إِن يُقْرَأْ مِنْ حَفِظِهِ وَهُم لا يَنقُلُونَ إِلَى الرَّشِيمِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَجَالٌ لَّنْ يُدْنُونَ إِلَّا هُمْ لَهَامُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مَطْرَفًا بِالْعَذَابِ إِلَيْهِمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُونَ وَمَا لَا تُنصَرُونَ وَأُذِنَتْ لَكَ فِي الْأَرْضِ فَامْشِ فِي مَنَاكِبِهَا تَنَافَسِ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ أَفَلَمْ يَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مِّنَ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْثُرُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِالْبُهْتَانِ بَنَى أَمَنَ بِالحَقِّ وَأَسْلَمَ لِلْحَقِّ كَانَهُ مُؤْمِنٌ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ بَل اَتَيْنَاهُ بِذِكْرِهِ فَمَا عِنْدَنَا بِذِكْرِهِ مُحْضَرُونَ أَن تَسْأَلَهُمْ خَرْجًا فَطَرَاضِي رَبِّكَ صْنِ وَهُوَ خَيْرُ الرَّاضِقِينَ وَإِنَّ كَانَتْ تَدْعُوهُمْ إِلَى قُرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الْقُرَى لَكَاذِبُونَ وَلَوْ رَأَيْنَا وَكَشَفْنَا مَا بَعْدَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَجِئْنَا لِنَعْمَلَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ عَهْدًا فَمَسَكْنَاهُمْ عِندَ السَّاخِرِينَ حَتَّى إِذَا سَأَلَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ حَتَّىٰ وهو الذي أنشأكم من شعب من جمع والابصار مما تشكرون وهو الذي جعلكم في الارض واليه تحشرون هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مثل مَا إِلَى مَتَى وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَن إِنَّا لَمَدْرُكُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآدَاءُنَا عَذَابًا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ إِنَّ أَفْلَاكَ مَا نُسِرُ الْمَرْضُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ يَقُولُونَ لِلَّهِ إِنَّ أَفْلَا تَسقُونَ الْمُنذِرَ بِأَنَّهُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْجَزَاءُ وَلَا يُجَازُونَ عَلَى الْإِيمَانِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ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 إِلَّا لَنَا وَلَكَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ, على بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُلْ رَبِّ إِنَّ مَا يُنْزَلُ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰنَا لَلْهُدَىٰ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِنَّ صَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَأَمْرٌ عَظِيمٌ يا رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جنا احدهم الموت قال رب ارجعون لَن نّعْمَلَنَّ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ كَلَّا إِنَّمَا كُنْتَ مُنْطَلِقًا وَمِنْ وَلَائِمٍ يُرْزَقُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فإذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا أَنَّ سَعَادَتَهُمْ يَوْمَ يَفْرَحُونَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَأَمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ نَهَىٰ عَنِ الْهُوَىٰ إِذَا نَادَىٰهُ نُودِيَ فَحَشَرَ الْمُنفَقاتِ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ تَكُونُونَ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالَ رَبَّنَا وَلَبِثْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ كَثِيرٍ فَادْعُ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا منا فإن فإنا قال فينا ولا إنه كان فريق مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَإِنَّكَ بِهِ أَقْدَرُ لَا يُغْلِبُكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ ۖ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ أَلَا خَشَعَ فِيهَا وَلَا ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وان خير الراحمين فَتَخَاصَمُوا الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَن تَنكُمَ بِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَحَقُّقُوا إِنَّمَا جَزَاؤُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا عَصَوا وَأَنَّهُمْ كَانُوا قال كم في الأرض قالوا كنتم بالصمت الارب عبدا سنين قالوا لنا يوما او بعض يوم فسالنا رد قالا ان لا بالصمت ان كن لانو كنتم تعلمون اتَّخَذَ النَّاسُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لا يُنصَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَنَيُّدُ نَاعُونُ على لَا يُقَرُّ لَا بُهَانَ لَمُ بِهِ إِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُسْلِفُ الْكَافِرِينَ وَصِرْ رَبِّ الْوَرْثَ وَأَنْتَ قَيُّوْمُ الرَّحِيمِ